BOOK 2. 90 și 6. Sita Tun Watisaun. Conjuncții 3. Hruf oatofelefa. Hruf alat, Teleta. M. trezesc imediat. يصنأ، ceasul deșteptător. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. أبوسسك إميديات ce trebuie أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. انجتز عن العمل بمجرد أن أصير في الستين سأتوقف عن العمل مجرد ان أصير في ال 60 كوند متى انت ستتصل متى أنت ستتصل يما un moment de بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. يل سنا، سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Cât timp vezi lucra? Ilă mătă său fă Voi lucra atât timp cât pot. Său fă talama tală mă qădirtu ală talama Său fă aamal, Voi lucra atât timp cât sunt sănătos. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Il ان يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل ea citește ziarul în loc să gătească in min an min an stă în cârciuma în loc să mergă acasă في بدلا من Innăhu fi Elhana bădelen min înțiă il elbeiit Din câte știu locuiește aici hasbă mă alam fanăhuies cu nu hun Hasab ma alam fă innăhuies cu din câte știu soția lui este bon Hasbama alam, fa inne zaujeta hu marida. Hasbama alam, fa inne zaujeta marida. Din câte știu, este șomer. Hasbama alam, fa inne hu artilon ani la amal. alam, fa inne hu artila ani Nu, m-am trezit la timp, altfel. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي وإلا لكنت حسب الموعد أم أش في لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص وإلا لكنت كنت حسب الموعد. نو punctual. لم أجد الطريق وإلا لكنت كنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا كنت حسب الموعد.